شبكة مزامير آل داول تقدم استو تراثوا اعتددوا تقاربوا صد الخلل أتنموا الصف الأول فالأول الله أكبر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 صِرَاطَ النَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ۚ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إذ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَضَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ آبًا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ قَالَ أَفَرَأَيْتُم مَّا كُنتُم تَعْبُدُونَ أَن تُنْشِئَهُ وَأَبَاؤُكُمْ لَقَدِمُوا العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو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 ورحمتك جامعة الذنب واغفر لي ابي انّه كان من الظالمين ولا تخزني ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ون ا الله بقلب سليم الله الله اكبر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 إِرَاقَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ وَأَغْنَيْتَ الظُّبْعَ عَلَيْهِمْ وَلَمَّا أَمِنْ آمِينَ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ لِمَفزَعِ من يَوْمِئِذٍ مُنْفَزِعُونَ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ح تَعمَنُ إِ ما أُمِنت أنن أَعبودَ رََّذِه بَدَ إِ ماَا أُمِتُ أَنَبُودَ رََّهذِ بَدَةٍ الذي حَوَّمَهَا وَلَ كلُ شيءَي وَلَهُ كلُ شَيون وَنُرِيدُ أَن نَّجْعَلَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مَلِكًا وَنُهِينُهُمْ وَنُذِلُّهُمْ وَلَا يَعْلُونَ عَلَيْنَا وَهُم مِّنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَن تِلْكَ الْقُرْآنُ نَزَّلْنَاهُ وکل دل وکلیل ہم دور سیوری کم آیا ری پباسی چاند رو